بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهير والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم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 سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سغصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاحظ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِثْنَةٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَأْفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ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 لا يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر